قال الإمام الحاذر بن رجب الحنبلي رحمه الله واسكنه فسيح جنانه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذه كلمات مختصره في معنى العلم وانقسامه الى علم نابع وعلم غير نابع والتنبيه على فضل علم السند على علم الخلف فنقول وبالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح، وهو العلم النافع وذكر العلم تارة في مقام الذم، وهو العلم الذي لا ينفع فأما الأول فمثل قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد وقوله وقل رب زدني علما وقوله إنما يخشى الله من عباده, يخشى الله من عباده العلماء وما قص الله سبحانه من قصة آدم عليه السلام تعليمه الأسماء وعلى الملائك أولهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما قص الله سبحانه من قصة موسى عليه السلام وقوله للخبر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا فهذا هو العلم النافع وقد, وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وقال واسل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أغلد إلى الأرض واتبعه فقال تعالى فمن بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله يأخذوه وقال واضله الله على علم وعلى تاويل من تأول الآية على علم عند من اضله الله هكذا ارتدى رحمه الله أبي الله اقتداءا بكتاب الله تعالى فإن القرآن أبودي أبو بسم الله وكذلك كل السور كل سورة وديات بالبسمله إلا سورة التوبة إلى أمر التوبة ذلك البسمة أبي الله تعالى وبيكر أسمائه فيها فلنسو أسماء الله الرحمن الرحيم روي حديث كل في بال لا يودأ فيه بسم الله فهو أبتر وفي رواية أقطع وفي رواية أجذن والمعنى أنه ناقص في البركة التفسير الكلمات مشهور متكرر ذكر بعد ذلك الحمد الحمد لله رب العالمين اقتصر على الحمد الحمد المعروف ذكر محاسن المحمود من أحبه وتعظيمه وإجلاله وظهر أكل الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منع من الحامد وغيره. ويتكرر التعريفه وكذلك تعريف هذه الكلمة لأنها أول الفاتحة. يقول وصل الله على نبينا محمد. وسلم تسليما كثيرا الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملائكه الاعلى بمعنى ان الله يذكره بين الملائكه حتى يكون له سمعه حتى يثني عليه الملائكه ويستغفرون له محمد النبي صلى الله عليه وسلم سمي به لكثرة في صالح الحميدة ما كان معروفا هذا الاسم اسم عند قبيلته ولكن هكذا اختار الله تعالى له هذا الاسم أهله قيل إنهم أتباعه على دينه كل من كان متمسكاً بدينه فإنه من أهله اختار ذلك بعضهم كالزمخشري أو الشوكاني الشوكاني في نيل الأوطار وأنشد بيتين أهل النبيهم وأتباع ملته أن كان من عجم منهم ومن عربي لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغ أبي لا فهكذا أن آله أتباعه على دينه ولكن اختار بعض المحققين كابن تيمية رحمه الله أن آله أكاربه ومنهن امهات المؤمنين زوجاته فإنهن من آله ومن اهل بيته وكذلك ايضا بناته زوجتان لعثمان وزوجه لابن الربيع ابن ابي العاص بن الربيع وزوجه لعلي زوجه اربع بنات وكلهن وكذلك أيضا أكاربه أكارب أكار جعفر وآل العباس وآل عقيل هؤلاء يرجعون إلى عبد المرغل وكذلك أيضا أكاربه الآخرون من بني هاشم ومن بل المطلب هؤلاء من أهله ومن أهل بيته وخالف بذلك الرافضة وادعوا أن آله خمسة أربعة أنهم علي فاطمة والحسن والحسين هؤلاء آله ثم اقتصر بدل ذلك على الذرية واحدا من اولاد علي وهو الحسين وترك أولاد الحسن وترك أولاد علي رضي الله عنه حاليا مات وله أحد عشر ابن ذكر من عده أزواج ولم يعترف الرافضه الا بالحسن والحسين وبعد موت الحسين انقطع ذكره عندهم فلا يذكرون أولاده واهتموا باولاد الحسن الحسين, الحسين. بعدما مات الحسن نسوه اهتموا باواحد من اولاد الحسين الذي هو زين العابدين عندهم اقله قليله ومع ذلك فإنهم يغلون في هؤلاء حتى يقولوا كائلهم لخمسة أرطفي بهم نرجحهم الحاطمة المصطفى والمجتبى وابناهما والفاطمه يعني كانوا يقولون هؤلاء أتوسل بهم المصطفى محمد المجتبى علي وابنه من حسن الحسين وفاطمة التي زوجته علي هكذا فإنه نقول زوجاته من أعلى وأعمامه الذين أسلموا أولاد أمه أولاده الحارث وأولاده أبي لهب أيضا أسلموا فهم من أعلى وكذلك جميع أكارب صحبه الذين صحبوه وهم كثير قد يزيدنا أمئة ألف الذين اجتمعوا به ورعوه ولكن ما منهم إلا أك... نحو ثمانية آلاف بالكتب التي ألفت يسمع الصحابة وسلم تسليما كثيرا السلام من الله الدعاء بالسلامة أي سلمهم من الآفات وسلمهم أيضا من العذاب الاخره يقول أما بعده فهذه كلمات مختصرة يعني في هذه الرسالة المختصر ما كان لفظه وكثور معنى كانوا يحبون اختصار الكلام وعدم اطالته يقول علي رضي الله عنه خير الكلام ما, ما كان ودل خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمال جعلها بمعنى العلم أي في العلم الذي هو أميرات الأنبياء لأن الأنبياء لم يعرفوا جنار ولا ذنهما وإنما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظه وعفر وانقسامه إلى علم النافع مع علم غير نافع يعني أن العلم النافع هو العلم الشرعي وغير النافع هو العلم البدع والمحدثات وما به ذلك والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف ذكرنا أن السلف أهل القرون المفضلة ولو حدث بهم ايضا مبتدئه وذلك لان البدع حدثت ولكن هناك من يردها فحدث في القرن الاول بدعه الخوارج عن الذين يجعلون الذنب كفرا والعفو ذنبا ويقاتلون ابناء المسلمين يعني أولاد المسلمين أفراد المسلمين إلى صدر منهم أي دنب أو نحن ذلك وقد قتلوا كثيرا من أولاد الصحابة ونحن كذلك حدثت بدعة إنكار القدر يقولوا يهي بن يعمر كان اول من قال بالقدر يعني في العراق ما عبادني الجهاني ذهبوا الى ابن عمر سألوه انه قد خرج ركب لنا اناس القرآن ويتقفرون ويتكفرون الانف يزعمون على قدر وان الامر انف هذه بالله ادعونا أن الله لا يعلم الأشياء حتى تحدث، لا يعلم من يولد لهذا مستقبلا ولا يعلم خاتمة عمر هذا هل هو عمل صالح أو غير صالح ولا يعلم الحوادث التي تحدث في سنة الماء الآتية تهدث بغير علمه وهذا تنقص لله تعالى كذلك عظى أحدثت في القرم الثاني بدأة التعطيل كان من أول من احدثها واصل بن عطا وعمر بن عبيد كان من المعتزلة ذكروا أن واصل بن عطا كانت الميبل الحسن البصري واشتفاد منه وكان ذكيا فصيحا أبليغا في الكلام ثم عنده ابتدأ بدأة صارت عقيدة للمعتزلة وقال إن الآصي بمعصية من الكبائر يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر في منزلة بين منزلتين ثم ايضا قال ان الله ليس بموصوف بالصفات الذاتيه ولا الفعليه ثم ابتدع ان الكبائر يخلدون في النار و أن ان الله تعالى لم يخلق افعال العباد العباد هم الذين يخلقون أفعالهم ولا يقدر الله ان يهدي ولا يضل كذلك عارض او عارضه عمرو بن عبيد وكان من بن الزحاد كان مقربا عند المنصور الخليفه العباسي يقربه لأنه إلا يسأل ولا يطلب شيء من المصالح الدنيوية حتى مدحه بقوله كلكم يمشي الريد كلكم يطلب قيد غير عمر بن عبيد يعني كلكم يطلب من الدنيا إلا عمر بن عبيد ولكنه كان معتزليا حدث منهم ايضا عن جعد بن درهم الذي قتله خالد القسري لأنه كان ينكر الصفات هكذا قتله لذلك يوم عيد الأضحى إيجاء له أرسيته ماذا هو ابن القيم في أول النونية يقول ولأجل ذا ضحى بجان خالد القسري يوم ذبائه الكرباني إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضحيه كل صاحب سنة لله درك من اخي قرباني أخذها عنه الجهم أبن صفوان أحدثت عظا بدعة الوعيدية ورهة الخوارج وكذلك بدأة المرجعة الذين يقابلون الوعيدية يرخصون في المعاصي هذه البدأة حدثت بعضها الكرن والبعضها الثاني وتمكن في أول القرن الثالث بدأة المعتذرة الذين أنكروا أن الله تعالى متكلم وأنكروا أن القرآن كلام الله وحصل امتحان للعلماء على يد المأمون ثم على يد المعتصم يمتحن خلق كثيرا من العلماء لاجل أن يقولوا إن القرآن مخلوق وقتل بعضهم ولكن لا يزال العلم ظاهرة ولا يزال المحدثون متواجدين ويزال ينكرون هذه البدع ويرجونها فالقرون الثلاثة فيها علم السلف ظاهر كما تدل على ذلك مؤلفاتهم. يقولوا نقول بالله المستعان الله حول أقوة إلا بالله قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارث في مقام البدح وهو العلم النافع وذكر ذكر العلم تارة في مقام الذنب وهو العلم الذي لا ينفع العلم النافع هو علم الشريعه علم الشرع علم الوحيين العلم قال الله وقال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين فهكذا هذا العلم النافع أما العلم الذي هو بضج ذلك فإنه ضار ليس بنافع ذكر الأجلة على العلم النافع الآية الأولى في سورة الجمر كلها لا يستعوا الذين يعلمون والذين لا يعلمون الجواب لا يستعون عبال بينهما فرق فالذين لا يعلمون هم الجهلة الذين يعرضوا عن الخير وعن العلم وبقوا جاهلين أو تعلموا علم ضد النافع صار علمهم وبالا عليهم الآية الثانية في سورة آل عمران شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم شهدوا على الهيه الله اولو العلم يعني أهل العلم النافع اهل العلم الصالح هم الذين يقرون بهذه الشهاده قائما بالقسط هذا مدح لهم وهم اهل العلم الصحيح الآية الثانية في سورة طه وكل رب زدني علما أمدحن الى العلم النافع أي زدني من هذا العلم النافع الآية في الرابعة في سورة فاطر إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني لا يخشى عن الخشية الخشيه الا العلم يحملهم علمهم بعظمه الله وعلمهم بجلاله وكبريائه وعلمهم بالائه ونعمه وعلمهم بثوابه وعقابه يحملهم على الخشيه التي هي الخوف من الله غايه الخشيه وبذلك يكوننا أم من أهل جنة فلكوله تعالى جزاءه عند ربهم الجنة فعذا سأجيهم تأتيه لنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خاشي يا ربه الآية الخامسة قول الله تعالى عن الملائكة لما قص سبحانه قصة آدم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أرد العلم إلى الله أنت أعلم منا ليس لنا إلا من العلم الذي علمتنا وهذا مما علمت به آدم فعلمهم آدم يا آدم وعنبيهم بأسمائهم الآية السادسة ما قص الله تعالى علينا من قصه موسى أنه سافر إلى مجمع البحرين حتى لقي الخضر نبيا مدهو الله في قوله تعالى فوجده عبدا من عبادنا آتيناه يعني ذلك العبد الذي هو الخضر من لدنا علم أو علمناه من لدنا علم فقال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني علمت علمك الله أن تعلمني ما علمت رشده هذه ست آيات وإضاف إليها آية في سورة المجادلة قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات أي يرفعوا العلماء وأخذ ذلك بعض الشعراء بقوله العلم يرفع بيت الله إماد له والجال يهدم بيت العز والشرف هكذا هذه أدلة على العلم النافع ذكر بعد ذلك العلم الذي ليس بنافع أخبر الله عنكم أنهم أتوا علما ولم ينفعهم علمهم أبل أزادهم ضلالهم يا بالله علم فهذا علم نافع في نفسه ولكن أصحابه لم ينتفعوا به ولو انتفعوا لكانوا شعدا ولكنهم صاروا بالا عليهم وزيادة حجة لله تعالى عليهم هذه الآية في سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار الأسفار الكتب هل حلوك الحمار ينتفع بهذه الكتب التي يحملها التي على ظهره هذه الدابة التي تركب قديما يركبونها ويحملون عليها بعض بابرهنال فلو حمل عليه مثلا أربعين كتابة هذه الصحيحين أمثلا ويشكو في إيمان والسنان أهل الأربع من كتب الحديث وكلام كتب التفسير أرحمار بليد لا يدري ما حمل عليه افلا لا يكونوا منتفعا بما يحمله الآية الثانية قوله تعالى في سورة الأعضار واتلو عليهم نبعا الذي آتناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعه الرجل من بني إسرائيل أسمي بالعام أو بالعام أذكر أنه تعلم التوراة و. علمها ولكن لم يعمل بها فصار علمه وبالا عليه وزياده بقيام الحجه عليه ولا شك ان الذي لا يعلم بما علمه الله يعذب عذابا شديدا ورد في أن فسكت العلماء يعذبون قبل عبدة الأوثان ويقال لهم ليس من يعلم كمن لا يعلم الله سبحانه وتعالى خوف من اوتي علما إما أنه اوتي علما وكتمه ولم يعلمه جاء ببعض الحديث من سؤل عن علم فكتمه أرجم يوم القيامة برجام منا وإما أنه أفتى بضده قال الحلال حراما والحرام حلالا وحرف الكلمة عن مواضعه إما لمصلحة دنيوية وإما لمنصب يقصده ويريده حونه ذلك فهذا ممن يصير علمه حجة عليه وبالعام هذا كان كذلك على ما ذكر في التباسير ابن جرير آذارا كثيرة في قصة بالعام وكونه أوتي علما ولم ينتفع به آت الثالثة قردت الأعظاف أيضا قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورف الكتاب يأخذون أراض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وان يتهم ارض مثله وياخذوه الكتاب يعني كتاب التوراة وما الحق بهم التفاصيل عرض عرض هذا الادنى يعني عرض الدنيا يشترون الدنيا بالدين ولا يهتمون اوامر الله وكتابه ومع ذلك يتعلقون بالمغفرة سيغفروا لنا. وإي أتيم أرض مثله يأخذوه. كلما جاءهم أرضوا من أول الدنيا اشتروه. باي شيء اشتروناه. يشتروناه بعلومهم. إما أنهم يأخذونه ويبذلون ثمنه علم من العلوم التي أعلمهم الله وتعلموها. وهذا ينطبق على الكثير. على الذين يعلمون الحق ولا يقبلونه ينطبق على كثير من المبتدئة نعوذ بالله وينطبق على كثير من المتصوق وعلى كثير من المعطلة بل وعلى كثير من العلماء الدنيويين الآية الرابعة قوله تعالى في سوره الجاهزيه افرايت من اتخذ الهه واواه واضله الله على علم يعني عنده علم ولكن حلم من العلم اضله الله كونا وقدرا فهذا لا ينفع كذلك هذا على تعويل من تأول الآية أن عنده علم على علم عند من أضل الله وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على وجه الذنب على وجهة الذنب فإنها كل العلوم التي تقده في علم الدين أو تشغل عنه أو تنافيه ومن ذلك علم السحر العلم الذي ذكره الله على وجه الذنب له قال الله تعالى في السحر واتبعوا ما تدعو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلم الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب الأهروت وماروت وما يعلم من احد حتى يقولا انما نحن متنة فلا تكفر فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم الضارين به من أحد إلى بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له بالاخره من خلاق هذا علم السهر يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم اعوذ بالله فمن اشتراه يعني من اختار هذا العلم هذا علم شيطاني لا يحصل إلا بالكفر و قال تعلم الشياطين كفروا وبقوله بلا تكفر فهو كفر يخضع أهل الشياطين يتلكون عن الشياطين الشياطين لما أنهم كفروا وأطاعوها أطلعتهم على بعض الأمور كذلك قوله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات البينات فارحوا بما عندهم من العلم وحاك بهم ما كانوا به يستهزئون هذا في علم ضر قد يكون علم شرعيا ولكن لما لم يعملوا به صار حجة عليهم جاءتهم رسلهم بالبينات ففرحوا بما عندهم من العلم يجادلوهم يعني يجادر الرسل وينطبق هذا على من عندهم علم شرعي ومع ذلك فإنهم لا يعملون به بل يرجون به العلوم الشرعية والأجلة الشرعية الذين يكرؤون القرآن ثم يأخذون منه ايات يحرفونها ويدعلونها كأدلس على قاعدتهم المنحرفة. هناك مثلاً كبريون قد يأخذون بعض الآيات القرآنية ويصلون على ما هي عليه هي عليه، ويجعلونها كدليل لهم. كذلك هناك أيضاً المتصوف الغنات الصوفية قد يستدلون ببعض الآيات. على تفضيل الاولياء على الانبياء اكثر ما يستدلون بقوله تعالى على ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون غفلوا بعدها الذين امنوا وكانوا يتقون كذلك الايه بعدها في سوره الروم يقول الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نفع عنهم العلم. ثم أثبت لهم علم غير نافع. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وهم عن الآخرة أو الغافلون. هؤلاء علومهم علوما دنيوية. قد يقبضون بها. الذين تعلموا العلوم الدنيوية. إذا كانوا ينتفعون بها ولكن لم يتركوا العلوم الشرعية ولم يتركوا الأعمال الصالحة أفع إنها تنفع وتهيد يعني العلوم الجديدة إذا قال هؤلاء نحن نتعلم الكهرباء نحن نتعلم التسليك أن نحن نتعلم السباكة نحن نتعلم الهندسة أن نحن نتعلم الحدادة أونه ذلك فنقول فأعلموها لأنها مفيدة والحاجة ماسة إليها ولكن لا تصدقوا عن العلوم الشرعية عليكم بها كذلك ايضا علوم الاله التي هم بحاجه اليها او المجتمع بحاجه اليها علم انه قد يحتاج اليه وقد يمدح اذا عمر به وكذلك العلوم التي تجددت في هذه العزمنا اداخلتهم بهذه الآية يلمون ظاهرة من الحياة الدنيا فعلى كل حال هكذا نهتم عب العلم الشرعي الذي هو العلم النافع بدون أن نشتغل قبل العلم الذي يصد عن ذلك ونحتاج من العلوم أما هو ضروري في الحياة وليس ضروري أن كل واحد يتعلم هذه العلوم الجديدة. بل يتعلم بقدر حاجه المجتمع يكون هناك قوم يتعلمون لغه كذا وكذا اللغه الانجليزيه واخرون يقولون انا اتعلم لغه فرنسا مثلا واخرون يتعلمون لغة الأرض وهكذا حتى يتمكنوا من الدعوة وإما كل إنسان يتعلم اللغات كلها فإن هذا مما يشغل كذلك ايضا ذكر عن شيخ الإسلام من أنه يقول يلزم الآئمة والثلاثين أن يجعلوا في المجتمعات من يتعلمون العلوم التي يحتاجوا إليها الناس يحتاجون إليها فيقول يا هؤلاء تعلموا الحداد وصيروا حدادين وهؤلاء كونوا نجارين وهؤلاء جزارين وهؤلاء ذباغين وهؤلاء خرازين مثلاً وهؤلاء خياطين، وهؤلاء حجامين، وهؤلاء هي الناس يعرفون أن هذه مكاسبها مفحة في تعلمها بالطبع لأجل يتحصلوا على شيء من فائدتها، أن يتحصلوا عليها أن يكونوا منتفعين. ومن تفعين بها فالحاصل أن هذه هي الفرق بين العلم النافع الذي هو علم الشريعة والعلم غير النافع الذي هو علم أفد الشريعة نعوذ بالله ونكتفي بهذا